Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu <tweet>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 واستمعوا خاشعين الى امام الحرم المكي الشريف فضيله الشيخ سعود ابن ابراهيم الشريم وهو يتلو ايات القران غضا طريه وهذا شيء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 أن نقدم لكم هذه التلاوات الفجرية مفرقة على خمسة عشر شريطا كما اننا نعتذر مقدما عن انخفاض مستوى التسجيل في بعض الاشرطه بسبب ضعف النقل اللاسلكي نسال الله عز وجل ان ينفع المسلمين بهذه التلاوات انه سميع مجيب فتعالوا بنا سويا الى ساحه الكعبه المشرفه لننصت خاشعين الى هذه التلاوات الفجريه المباركه والان مع الشريط الثامن اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 عليهم ولا الضالين آمين قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا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 القاسطون فكانوا لجهنم وام وان من المسلمون ومن القاسطون فمن اسلم فانائك تحروا رشدا وام القاسطون فكانوا لجهنم محطبا وان لو استقاموا على طريقتنا استويناهم ما ان ودقا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 إِلَّا بَنَا ضَمَّ مِنْ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَار جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا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 ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الله أكبر الله أكبر يا أيها المزمل قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُنْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَامًا قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا واذکر اسم ربك وتبت الیه تبت الى رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واحجرهم هجرا جميلا ودرني والمكذبين ال ان نعمت ومهلهم قليلا ان لدينا انكل لوجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليك يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا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 والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه علما ان لن تحصوه فتابعوا عليكم فقراؤوا ما تيسر من القران علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتهون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقراؤ ماتيسروا من واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ما هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم الله الله اكبر ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم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 كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُمْ خَلَا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 بِأَنِ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَدَاوَتُّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِكُ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ بِكُمْ رُمُرًا مِّن قَبْرِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِلَى لَهُمْ مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إلا كنتم في الفنك وجرين بهم بريح طيبة وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جدا فوج وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لان ان جيتنا من هذه لنكونا من الشاكرين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 يشاغ إلى صراط مستقيم الله أكبر الله أكبر للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الله الذين فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئاتهم بمثلها وترحقهم ذله ما لهم من الله من عاصم كانما انشئت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب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 يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فاناتفون كذلك حقت كلمه ربك على الذين لا يؤمنون قل هل من شركاء من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق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 الله اكبر الله اكبر قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيد قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا توفكون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 قُلْ بَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَنَا يَفْتَهِمَ تَأْوِيلَهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ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 اللهم <laughs> اكف سَوَّ وَتَوَنَّا بإريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كتبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الحمد لله تشكرون وقالوا اذا عبر الله في الارض انا لفي خلق جديد بل هم برق ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم e tumne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 وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ ذُلًّا مِنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُعْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابًا فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَاجْعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ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 الله اكبر الله اكبر هل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكرا انا خلقنا الانسان من نقطه امشاج نبتنا بتلي فجعلناه سميعا بصيرا ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا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 انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا فاوطاه الله شر ذلكن اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجازاهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرًا ودانية عليهم ظلالها ودنت قطوفها تذليلًا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرًا ويسقون فيها كأسًا كان مزاجها زبينا عينًا فيها تسمى سبينا ويطوف عليهم ولدان خلما دُونَ الى رايتهم حسبتهم لؤلؤا ثمرا واذا رايتهم رايت, رأيت نعما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس قدر واستبرق وحن اساور من فضه وسقهم ربهم شرابا قهرا إن هذا كان لكم جزاءا وكان تعيقم مشورا ان نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تقع منهم اثما او كفرا واذكر اسم ربك بكره واصينا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا انها اولئك يحبون العاجله ويدرون وراء إِنَّا نَحْنُ قَلَنَّاهُ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْتَٰلَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّٰلِمِينَ اعدلهم عذابا اليما الله أكبر. الله اكبر ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فل يستجيبوا لكم ان كنتم صادقين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 قُولِنَا افْعَلُوا أُمُورَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَر إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَأْ عِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثِ مَّا لَا يَنْتَصِرُونَ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 الله اكبر الله اكبر ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مصدعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طوفهم واسئدتهم هوا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَا لَيْتَنَا نَعُودُ فَنَصْبِرَ وَنَسْتَغْفِرَ فَعَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهُ إِنَّ رَبَّنَا كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَا لَيْتَنَا نَعُودُ فَنَصْبِرَ وَنَسْتَغْفِرَ فَعَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهُ إِنَّ رَبَّنَا كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا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 الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَا مَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمَّا قَدَّكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ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 فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقى روح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء ان للملك يلهم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا عضو اليوم ان الله سريع الحساب الله الله اكبر وان يرهم يوم الازفه بنقوب لدن حناجر كعظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء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 ذانك بانهم كانت تاسيهم رسله بالبينات فكفروا فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب الله الله واكبر ان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 إذا نحن افترقنا فحفظ الله كالحصن المنيع فإن ودعتكم فبدمع عيني وإن لقيتكم دمعت شموع مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة هاتف رقم خمسة أربع ثلاثة أربع إثنان ستة سبعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته